الشورى حين بلغت القلوب الحناجر لاحت فرصة للقائد صلى الله عليه وسلم لتفادي الصدام مع جيوش الأحزاب التي لا قبل للدولة الإسلامية بها وذلك بتقديم نصف إنتاج الوطن من التمر لقائد غطفان مرونة وذكاء قيادي للحفاظ على المكتسبات لذا نادى صلى الله عليه وسلم وزيريه أميري الأوس والخزرج فالتمر يخرج من أرضهم والتمر ملك الناس وليس ملك للدولة دعاهما ليستشيرهما كما هي سنته فأجابه الوزيران يا رسول الله أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورأيك فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا تمرة إلا بشرا أو قرا، ما أعطينا الدنيا من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ قدم صلى الله عليه وسلم رأي وزيريه وهو خيار الصمود على رأيه وهو تقديم التنازل المالي بعد أن رأى عزماً لا يفل وعزيمة لا تتراجع فما استشار صلى الله عليه وسلم شعبه إلا استنار برأيهم وأخذ به، بل وقدمه على رأيه، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عند استشارته يبحث عما يؤيده وعما يبرر له، بل يبحث عن الأهم وهو ما يقوي دولته ويحمي شعبه وينصر دينه. انصرف الوزيران وجاء الزعيم الوثني الذي طلب التمر ولما وقف أمامه أخبره صلى الله عليه وسلم برفض مستشاريه فهاج غضبا وقال غدرت يا محمد لم يرد صلى الله عليه وسلم عليه صعقه حسان بن ثابت بأبيات فصاح كف عنا يا محمد لسان حسان فلو مزج به ماء البحر لمزجه ثم امتطى راحلته وغادر إلى معسكره ليشن حربا مخيفة أما القائد صلى الله عليه وسلم فعاد لرماته المنتشرين على امتداد الخندق عاد يبث فيهم الحماس خشية مباغة الأحزاب لكن خشيته من خيانة قريضة أعظم فقد تكفل الخندق بصد الوثنيين لكن من يصد قريضة إن تحركت سيضطر صلى الله عليه وسلم لسحب جيشه كله لصدها وبذا يترك الخندق مفتوحا لعشرة آلاف وسني مدجج كارثة كشفت بعد نظره صلى الله عليه وسلم حين أمر بالتخلص من صاحب فكرة الأحزاب الخائن كعب بن الأشرف مر النهار وخيم الليل وأشعلت النيران على جانبي الخندق كان الليل مخيفا والدروب غير آمنة فخشي القائد صلى الله عليه وسلم من تسلل الوثنيين فأعطى رجاله كلمة سر يختبرون بها من يشكون بأمره فقال إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون ثم أشرقت شمس يوم جديد، وإذا بهم يسمعون صياحاً من يبارز،